إيمان بالملائكة أحسنًا حكم الايمان بالملائكه لا حكم الإيمان حكم نعم هاي فاضي فاضي ما ياكل واحد سربايه ما ياكل ركن صار على كيفه لا لا حب الايمان بالملائكه وليس طرب Sepanye كيف لا yat обс stress بط 들خangi حتى wah معنى الث Storm stern الم den ليس واجبا لأن الواجب اذا تركه الإنسان يأزم أما الرغم أما الإيمان بالمنائكة إذا تركه الإنسان يفض فالايمان بالمنائكة رغم من حركان الإيمان لا يتم ايمان العبد الله إلا به ومن كفر به لا يستحق أن يسمى مؤمنا. لا يستحق اسم الايمان من انكر الايمان بالملائكه يقول سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر فقد ضل بعيدا وقال سبحانه كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والكفر باحد هذه الاركان يستلزم الكفر يضيّروني كيف يا أخوان؟ ايه كيف؟ يعني من كفر بالله كفر بالجميع بما؟ <تصفيق> يعني الله هو الذي اوجد الملائكة وهذا الرسل سلوة أنزل الوثفة من كفر بالله كفر بالجميع ومن كفر بالملائكه كفر بالرسل والكتب لان الرسل والكتب هي التي اخبرت بالملائكه طيب يا هل الان كلكم متفقون على ان الايمان بالملائكه ركن كذلك صح يعني خالد نعم خالد اضل خالد بان يعني انا اتخالف بكيف الصح طيب قدر الحكم الايمان بالملائكه ركن طيب ما له سؤالي سؤال لك <تصفيق> هل ورد في الكتاب والسنة تسمية الإيمان بالملايينة رغمًا؟ نعم تسمية الإيمان بالملايينة رغمًا؟ هل جاء تسمية الإيمان بالملايينة رغمًا؟ يعني هل جاء سؤال الإيمان بالملائكة رغماً بهذه الفكرة؟ كيف نثبت ونثبت أن تسمي إيماناً بالملائكة رغماً؟ لا أعلم. لا أعلم. كيف نثبت لا يكون مثلاً إلا بهذا من أن... أين ذلك انك تسميها أركاناً؟ إذن وإنك أخير نفسي أنك موجود هناك حديثة على هذا هلو لا تريدون بالتسمية؟ لا، أنا أخبر بالتسمية ولكن أنا أريد بالتسمية لا أريد بالنعم إذا أنا لا أتكلم بالتسمية لا، أتكلم عني بالتسمية لا، لا، لا، لا, لا تسميها أركاناً؟ لا شك وشك للإيمان في الملائكة أركان <تصفيق> أين الدليل؟ لا هذا معروف معروف يا رب لا تقولي معروف أين الدليل؟ الدليل أن في الملائكة من الأركان لكية الإيمان لك لك دل في الملائكة النهوة لذي يذل عليها دليل من اجتاد رسلنا وإننا هو اصطلاح في باب الشرح والبيان وهذا سائل من اجل يعني في باب الشرح والبيان متوسع في استخدام الالقاب تبينتم يا اخوان ايات تقول الصلاه تبوك من اركان ما السماها مثلا كل هذا في باب الشرح والاضافه ودرجه على ذلك اهل العلم يا اخوان وفكر في الاصطلاح نعم. اليمان لي من؟ طيب أي حتى واجب هل جاء في النصوص؟ تزمية الإيمان في المالكين الجواب يا أخوان؟ لا وحضر في الاصطلاح داخل في ماهية الشيء وتتوقف وجود الماهية عليه. اصلا شيئا الا الرق في الاصطلاح داخل في الماهيه وتتوقف وجود الماهيه عليه ان الرقن اذا فقد فقد, فقد الشيء يحلي. التكبير في الصلاه ركن من اركان الصلاه التكبير خارج عن الصلاة أم داخل في الصلاة؟ داخل فيه إذا تفكر داخل فيه المهيئة داخل فيه حقيقة الشيء إذا فمن التكبير هذه الصلاة يتوقف وجود المهيئة على المهيئة بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء سيبقى تعريف؟ اذا تغلغل لا بد من في حقيقه الشيء اذا تغلغل انتفت الحقيقه يعني ان الصلاه هي حقيقه الشيء اذا وجد مجيد التكبير انتفت الصلاة اذا انتفت تكبير انتفت الصلاه والتكبير لا اصل الصلاة اصلا هذا غلغل طيب قلنا الايمان بالملائكه اليوم يتوقف فقه غيباني عن إيمان به هل كل الايمان بالملائكه او هل كل المسائل المتعلقه بايمان بالملائكه ربما او ربما طيب ما هو الركن في الايمان بالملائكه طبعا اذكر هو الايمان المجمل الركن هو الايمان المجمل أما الإله المفضل فطلبه إما واجب أو مشتحة إذا علمه الإنسان وجل علينا يعني ذويكه واذا غكره كان كافر يعني الإيمان المشمل إذا ذكره كفر وطلبه رب الإله المفضل طلبه ان ان يكون واجبا وان لا يكون مستحبا اذا علم وجب عليه ان يعتمد يستطيع هذا أكثر لتعريف ايمان المجمل والمانع المفصل قبل ذلك إذا يكون قول الايمان بالملائكه الايمان بالملائكه مجمل ويكون مفصل الايمان المجمل وهو القدر الذي لا يجب إيمان, ايمان العبد الا به وهو الايمان بوجود وأنهم من خلق لا الله ما, ما وانهم لا يستحقون شيئا من العباده والإيمان بما ورد في هذا هو إثناء من أنتر هذا يكفر من لم يؤمن في على هذا النحل موقفه وكافر الإيمان في وجود الملاتكة لو جاء قال أنا لا أعلم في وجود الملاتكة له ماذا؟ لو قال ليستحقوا للعباب أقول له ماذا؟ إذا إيمان وجود الملاتكة أنهم خلقوا من قطر الله لا يستحقون شيئاً اقول شيئا غير دلاله الايمان بما ورد بحق الكتاب وهم هذا هو الايمان المجمل الذي هو ركن لا يتم الايمان بالله الا فيه إلا الإيمان المفصل وهو, وهو القدر الذي يكون تبع للعلم وهو القدر الذي يكون تبع في ويقول بالايمان بمن عملنا اسمه منهم باسمه يعني الان جبريل عليه السلام الايمان به من المفضل ام من المجمل من المفضل فمن قال لا امر لكن لا امر بجبريل بما فقل لاني لا اعرف ليا عليه لا يقول ان لا يكون سئل من قال اكفر او لا اؤمن بوجود الملائكه فقولها ماذا اكفر الان عرفتم الفرق بين المجمل والمفصل يعني المفصل لا يحكم بوجده الا بعده. بعد ذلك الايمان بمن علمنا اشبه منهم باسمه والايمان بما علمنا من نهايههم والإيمان بما علمنا من اعماله هذا هو النص وهو تابع للعلم أيضا النص الشعري الإيمان بما علمنا اسمه، منهم تسمه الإيمان بما علمنا من فاتح الإيمان بما علمنا من أعماله طيب الناس متفاوتون في الإيمان في الإيمان بالله اخوان <أخبت> أي الايمان المشاء المفصل أي اي يكون قال قصي لا يكون في الجدل ليه هو سبب هو ما هو كتب في الالف فيسبنا عن باسم جبريل اكمل ايمانا ايمانا لا يعلم فيه من لعنه في جبريل وميكائيل والإسرافيل ائمنوا ايمانا ايمانا عدل باسم لا شريك له وهكذا انتبهتم؟ صح؟ ما كتبت اعطوه هنا ثلاثه اللي بيكتبوا اذا هناك الى أحد من الالف طيب والاعمان بالملائكه يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل بالاعتقاد اعتقاد وجود الملائكة اعتقاد وجود الملائكه ويكون بالقول كيف يكون مطابقا بالإقرار بهم وبالنصد القتاب بالذب من القرآن الذي قرأ فيه بهم الملائك ويكون في العمل كيف يقول بهم في أعمالهم وفي عباداتهم وكذلك بما يترتب على ذلك من مراقبة الله سبحانه والعالم والموظف هنا هل... وبعض الفلي الابتدائي اباداته وكذلك, الطول بيهن بيهن وكذلك من باب العمل اطول بهم وانطق بهم وكذلك شراء ما ضمننا ما ضمنات النصوص الشرعيه هذيك العمل قلنا بين الاداهي في عباداتهم وفي أعمالهم وكذلك إذا عرفت أن هناك ملايكة تكتب الأعمال فإن هناك ترافق الله عز وجل في اعمالك وفي أخواته والإبادة له أثر على اعتقاد العبد وعلى سلوكه فالأثر المتوسط على اعتقاد العبد في من جاهد اعتقاد لأن العبد إذا اعتقد ورى قطرة في وجون الملائكة وأذنهم عبادة مكرمون لا يعصون الله أن أمرهم ويتعبون ما يكبرون ما يجبون هذا يا إخوان ما فيه الله أي إذا كانت الملائكة ما عظم ثلقتهم هم مربوضون معبوضون إلا تردونه من بابين من باب المولان يثمر انه ابطال دعوى عباده غير سبحانه وتعالى كذلك يثمر محبتهم وموالاتهم وعداوه من وعاديهم واما الاثر على ايمان العبد بالملائكه من جهه السلوك والعمل ان العبد اذا امن بالملائكه فانه سيغتدي واذا امن بالكتاب الذين يمتين عمل الزان فانه سيراقب على ذلك بأقوالهم هي في, في, في عمله طيب إذا قلنا بأن الإيمان بالملائكه عند السنة يبون له نعم بالاعتقادي والقول إذا كان عند المتكلمين الإيمان بالملائكة عند المتكلمين كيف أخبر هو مجرد التصديق فقط الايمان بالملائكه عند من هو مجرد التصديق هو التصديق بوجودهم فقط اما عند هم السنه فقوم وعمل وعمل فايذانهم بالملائكه مبني على فساد الايمان وسيأتي البطير فيها في الفصل الثاني. طيب أثناؤهم الملائكة الذين وردت أثناؤهم في الكتاب ورسلنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خادر النار ومفكر ونكير وهؤلاء وما وعدت هذه الاسماء التي ثبتت بالاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ضيعها فهو اما ضعيف او لا اصل له يعني الان رضوان لم انه هذه اوصاف وليست ملك النوت لم يثبت وإنما هو ما وإنما ما من الإسرائيليات نعم الحزرائيل مالا من الإسرائيليات وإنما يُعرف بملك الموت قول إلى وفاكم ملك النوت الذي كتبه هو بعضهم يقول أنه موكر ونكير أو طاف الملائكه من قرون وقرؤ الاول ممكن والقرؤ الثاني لازم كما جاءت في الحديث اعداد الملائكه الملائكه هذا على قلنا ان خلق خلق لا من قال بانهم اوصار يعني ممكن ولكن بالنسبه للعب يعني راى وجوها لا يعرفها فتذكرها لان اضاعهم مثل الليل هل ده الملائكه لا يحيطون علمه علمه الى الله قال سبحانه هنا يَعْدَمُ جنود ربك الا الا هو وقال صلى الله عليه وسلم في صه المصال فلو يعلي فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه في كل يوم يصلي سبعون الف ملك واليوم الذي بعده ياتي اخرون جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطل السماء وحق لها أن تلق ما فيها موضع أرض عن الا إلا وملك واضع جبهده سائدا لله يعني أن عدد لا نصي إلا إذن الله يا برناي هاي العروض <سؤال> ايش شهد بدرا وهو من ذنين ذنين الشبين مع شيء أفضل الملاثين من شهد بطرا جاء في طهير الفخار جاء سبريل للتبي صلى الله عليه وسلم فقال من عددون اهل بدر فيكم قال من افضل المسلمين قال شبريل وكذلك من شهد بطرا من الملاثين فأفضل الملاثين من, من شهد بطرا الحديث جاء شبريل كالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عددون هذا بذر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين قال وكذلك من شهد بذراً من الملائكه عبادات الملاكذة وأعمالهم سأذكرها من رجل تفضلها دعاء الملاكذة لمن ينقضل الصلاة شهود الملائكه لصلاة الفجر دعاء الملائكه لمن ينتظر الصلاه شهود الملائكه لصلاه الفجر تاثير الملائكه قول الملائكه ربنا ولك الحمد شفاعه الملائكه استماع الملائكه لخطبه الجمعه وتوقف الملائكه على باب المسجد يوم الجمعه في الأول الاول من اول الملائكه تظل باجنحتها كتابة ترى الملائكه الإنسان لامن الانسان وعمله لعند الملائكه للمرقه التي تنتظر من زوجها تحضر الملائكه الميت تحمل عرش الرحمن الملائكه خزنه للجنه وخزنه للنار موكلون لتنقي الدستور تحرس الملائكه مكه والمدينه من الدجال تكتب الحسنات والسيئات تحفظ بني آدم تصدر الأرواح عند, عند الموت تبذر النبي صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه فهذا طرف من أعمال الملكلة وعباداتهم والطماجات من نصوص الكتاب العديد وسنة الصحيحة لبيعات فالبارئة نعم ليزداد المطلر عليها ايمانا بالملائكة ولمراقب العبد الله في أعماله لأن من الملائكة منهم موكلون بكتابة الحسنات والسيئات وليزداد حرصا على الخير لأن من الملائكة منهم موكلون باستماع الذكر وحضور مجالس العلم كذلك يقتضي المؤمن به من أعباد صالح ويشكوهم ويهدس ويحفن على موافقتهم ليزداد إيمانا وليهدس على الخير وليراقب الله عز وجل على في أعماله طيب تنبهات على بعض المسائل المتعلقه قضي المساله الاولى الأولى وجود من مصطضيات الإيمان المجمل بالملائكة من مصطضيات الإيمان المجمل بالملائكة فمن أمخر وجودهم كان كافران من أمخر وجودهم كان كافران وجداروا في الملائكة أعاما سيبني آدم لكنك يغذالك إلا شوال إلى جمع كلمتنذبا بل يا رفو عدد حتى المكذبون لأطوامهم المكذبون لرسلهم مقذبوا بماذا بمجيب الملايين قال قوم الرحيم فقال الملاو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشأن جده يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملابية أي مخرب وإن أعرضوا فقل أنزلتكم صارغة مثل صارغة عاد وثمول إذ جاءتكم رسل من بين أيديه ومن خلفهم أن لا تعمل إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل تقول الملائكة ما دوازوا على الأنبياء من وطف الملائكة هو مما يوجب العلم اليقينية في وجوده في الخارج أي الملائكة أو وجود ملائكة من المتائل القطعية اليقينية من المتائل القطعية اليقينية وقد دلت الأذلة على أن الملائكة هو أحياء ناطقون قال سبحانه هالأداك يا حديث الضيثي مالنظيف الوحيد الواحد البلائكة. ينهو تقول شو ما ناطقون أحياء المثلة الثانية الله أطونا ان نؤمن بالملائكه قولوا أمنا بالله وما أمنا زيئينا قلوا من إله الإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإعقوض وإنقوا إذا قل لأينا الإيمان فيه الله أدعنا أدعنا بالملائم وأدعنا أن لا نستعي لهم أرضابا ولا نشرك بهم ولا نظر فيهم قال سبحانه ولا يأبركم ان تستهدوا الملائكه والنبيين, والنبيين أرضابا أيأبركم بالكسر يعني ان اتخاذ الملائكه اربابا كفر بالله سبحانه وتعالى طيب الملائكه هل لهم من خصائص الرب شيء هل لهم حق في الالوهيه والربوبيه بالاجماع انتم متناقصون للملائكه لا نأخذ فيه شخص لا نستطيع أن تكون مستقبل هذا هو أنت من تراملون الملاقين لا نستطيع أن أنا دائما تستمر لا أنا لا أعلم أنا يعني أنت تتعني هذه الملاقين لها شيء من خطائف المبينة الدولية أجل أجل لا جلسا ولا شكا أجل أجل طيب أجل أجل أنت متنقص لماعك كما لكن لا يدليل لا أجل أجل أجل أنت متنقص لماعك كيف لا يقول له من شيء بشيء أو الرومية ليس هذا تنقض من بل هذا من من, من بياني أو من تنديل الملائكة ملائكة قلنا في المال المجمل الإيمان بما ورد <تصفيق> <تصفيق> <اللي تصفيق> <اللي تصفيق> من حقه في رجال وض الذي ورد أنه عدال مكبوبون وليس أربابا من اعتقد انهم اربابا فهو كافر فالملائكه ليس لها من خصائص الرب شيء واذا نفيت عنهم هذه الخصائص فقيل لا تعبد الملائكه ولا تسجد لهم ولا تصدى لهم ولا يدعون بدون دون الله كان هذا هو حقيقه التوحيد ومن العظيم والصلاه البعيد اين ما يعني يا خالد تناقصوا بحقي الملائكه طيب المثل الثاني هل يتناجحون ويتنازلون الملائكه لا يتناجون ويؤلوا اا طبعا طيب يا زي الملائكه هل نؤذر الملائكه هات التفصيل نعم لم يكن البشر يرون الملائكه الا في صوره آدمي جعل الله لهم قدره التبدو والتشكل في البلاد Jezus, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat أحسن لأن إبراهيم تذكرهم ولما جاء بالطعام لم يأكله فدل على أن قلوبهم كانت بصورة غير صورة, صورة الماء ولهذا جاء وقدم لهم يعني أنهم جاءوهم في, في بجر ولهذا أراد أن يضيعهم فلما قدم الطعام ولما كنتم أيديهم في الطعام استيقر ذلك فلو كانوا ملائلة لن يقدم لهم فلو كانوا على صراطهم الحقيقية لم يقدم لهم طعاما ولم يستيقر ذلك ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر بالكتاب بغيره إذ انتبهت من أهلها مجالا شرقيا فاتقنت من دوره في شابة we zijn naar haar gebracht. Waarom? We zijn naar لها gebracht omdat we haar hebben gezien. Waarom? We zijn naar haar gebracht omdat we haar hebben We zijn naar haar gebracht omdat we haar hebben gezien. Waarom? We تشريف سؤال الشاهد في مقاله رواه الحديث فإنهم المجرمين اتاهم يعلمهم دينهم لازم هل يرون على صلاته الحقيقيه او لا لازم لما تبدا الرسول إذا خدر أن المناطقين يتمثلون في صورة البشر يتمثلون في جميع كما في حديثي أو كما في كما في تمثلين في وقد يتمثلون في صورة يحيب إلا ولا ورسل الأعمال وقد الشيخ حبيبي التويه وخدت لنفسي التويه بصوره عزيز طب يا حاج الدكتور في حديث كراتي حبيبي الاطر والاطراف والاعضاء ليه الضوء اللي هنا الذي ان على الصورة التي خلقهم الله عليها لم تقع إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالملائكة لا يرون على صورهم الحقيقية ما الذي يا أخواني؟ أن البلائكة لا يرون على صورهم الحقيقية نعم ما الذي يجيب؟ صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وقالوا لولا انزل وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو لقد الامر بن العبد ولو جعلناه ملكا لما يقال لان البشر يتركون رؤيه الملائكه بل حتى نبينا لما راى جبريل على صورته الحقيقيه فزعم الله رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يقول ابن هليبه لو يريد لو ننزلنا ملكاً، لن يذبه حواستهم يعني لو أنزل الله ملك، لن يذبه بحقاكه لأنها راسل حق حقائق أليسات الملائكة فكنا بلعبهم رجلات مثلهم بيررهم ويكهم عنهم لضعفنا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الملائكة حتى وين؟ صعينا من فضل. <تصفيق> إذن حديث في تأويل محمد الحديث يقول فَتَقُلْنَا نَجَعَلُهُ رَجْنًا مِذْلَهُمْ لِيَرَوْهُ ويفهموا عنه هذا آخر ما جمعتم في ملائم الايمان بالملائم وما برضه لكم هو اختصار للأختصار هو اختصار للأختصار وعدها تكون من عندهم <تصفيق> في هذه المحاضرة ما عنده أي شيء؟ هل يتقبل؟ يلوه ويتعامل؟ نعم؟ لا يجوز تصويره الديناميكيا في هذا Well the next